الحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم لب توم الدين و يستر تدعو بها الذين باید او I think I want بِغيرِ حَمْقٍ <تصفيق> ولا ذِكْرٌ ما دامَ you yeah. and well, let it... بابا جاءت ورسول مبين ولما جاء Up to بیت سنواریم ولن سران تنت قد خر جنة أنتم وأزواجكم تعبرون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين قد جنة. جنة أنتم وأزواجكم تعبرون يطوف عليهم بسحاف الذهب يطوف عليهم بسحاف لكم فيها <تصفيق> ذاكرة كثيرة من أن يحسبوا ذهن لا نسمع سرهم ولا جوابه بل هو تؤمنوني وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروا فدع ربكم